القسم من, من, من ثم ما يؤديه جماش ما يبني حديني من سني ولا داب، والخاص ما يبني ضابي أصفي، هو سمع سفينة، من من داب، شلات المدرب، ما هو الجناح، هو الجناح، هو الجناح، هو الجناح. خشبة الجناح هذا، هذا الجانب، خشبة الجناح هذا، خشبة الجناح هذا، خشبة الجناح هذا، من الجناح هذا، خشبة الجناح هذا، خشبة الجناح هذا، خشبة الجناح هذا، خشبة الجناح wymyślenie tego, no. To jest jedna z najbardziej oczywistych błędów, jakie można To jest ويا يخاف ويا هو اكثر ما نتكلم عليه ثلاث منتهى ومساحات مطلبه عندنا ان طاسي الفواقد اللي وصفها ابن جني ولا معلومه ولا شيء او ما هو ولن يكونوا بشواذ او بعذر لان لهم ايضا مسلمين من الصوم واقباب الصوم والصلاه واقباب عاجب الصوت عاجب خبر واضح هذا ما يسمونه بلون غير معقول كل شيء بيجي جدًا عنيف من جل عاجب ما بقول شيء ما هو فا بيننا Nady mina talah Nady mina talah żeby było to nieczarujące dla nich, czarowanie chodziło. فمن أراد أن يدرس، بعد أن يدرس، يكتب عن المخابرات والشواذ، وما نبي سوي فيه، ونبي سمع، من ما Yeah, gonna yeah. go. Yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. الشعب به لرباه أجره بذن يعني ما من سلط، وده ما هو جرى ما له منشئ معه، نعم بعض الناس في من يفعل، قضاء هذا الكبير، عنده دائم، لا مقام و هذا دور ولا معنى. من, من والمعنى من الصورة الصورة في بعض النفس عن خطراتي والشكوات والمعنى في هو تنظر سنة قسم السرق انا بمعنى oba to Nie jeden, dwa, trzy, a do innych w innym mamy ręce do tego, że mamy do tego, że mamy do لا من يذكرهم، فهما شرائع لم يجمعهما وقت واحد فلا يجد منهما وجبة واحدة. وأما وقت العصر، كان وقت ذلك إذا في حتى أبي الوقت يتجاوز الرجال، يدي الوقت يتجاوز الرجال، ما هو النشاط؟ يقول ما نعديه يشل مكانه من قالت الوقت أن يدري I know أنت شو أشرح شو أنت؟ هذا هو أشرح. إذا أشرح لما تدخل ما يجي عارف. أنا ما mamy dużo zdjęć, dużo to a لأنه قدر الشجر تسعى الشيء داخل اتنى السلامة السلامة يركب يركب لا يسير واذا لا يعود وصورته وقال لو فتف صراح شهر وخضى ثلاثين كبير ثلاثين ولا يعين لأن العالم وكذا من إلا يرى ثلاثين ثلاثين باقي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 الاصلاح الشريعه وراجل الكحي او خرج في الجنازه واضح انا في الفتح. في من فلا قال في من والله عليه هو والسلام بتطالب بشراء السنان مننا لكن مش هي اللي مسلمه كل, كل ممممممم. الله يا ربنا الحمد لله ربنا الحمد لله ربنا الحمد لله ربنا الحمد لله ربنا الحمد فلا في لكنه سمعه. يحب ما يرشح. ما ما ما Al-Arba'ah al-Qadimah Thank you. żadne zbudować w nasze dla nas nieczynne miejsca dla nas nieczynne, że nas فمن حصلنا على قواعد اختلفت في شيخ ابو محمد في حنانه وداخل الله ويكون من خدمات من الشراش وقال وقت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 بعد بعض، أي بعد أن بعد في السنة الماضية، من أن عن محمد، من بدأت في أربعة آيات تسمى محل قضائها؟ ذكرت بداية أن بعد بعض ديني باشري قبل السنة الماضية، وهذا خذ مناعي قديم، وهذه